يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحدط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم لرسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم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 122-أولئك هم الراشدون 123 من الله ونعمه والله عليم حكيم وإلقاء طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإذ بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإذ فا أصبحوا بينهما بالعدل وأقسقوا إن الله يحب المقسقين إنما المؤمنون إخوة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 الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا 125-أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها 122-إنا خلقناكم من ذكر وأنثى 123-وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا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 قُل لا تَمُنّوا عَلَيَّ إِسْلامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَن هَدَاكُمْ للإِيمانِ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَن هَدَاكُمْ للإِيمانِ إذ كُنتُمْ صَادِقِينَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ